أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب نحكمة ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء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 في فِي الْأَرْضِ على إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ وهو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ الْيَبَلُ أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب إلى معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز نوجا we zijn er in geslaagd om قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إلاه إلاه فهل تُم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم فلان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 يك يؤمنون به، ومن يكفر بِهِ من الْأَحْزَابِ فالنار مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولا ك يعرضون على ربهم ويقول لشهادها أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا خدتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء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 لا جرم انهم في لاخذتهم لخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعم والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم راذلنا hebben geen وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم zeggen, we كنت على من ربي أتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن جري إلا على الله وما بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني ألاكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا تذكرون ik wil zeggen, ik wil zeggen, ik wil Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni yaidhal min al-ẓalimin. ya Nuhu, qad ajadal tana, faakther tajdala nafatina bima ta'iduna. Inku ant min al Rola inna maya ti kum bi hilla ho insha awama atum bimar jizin. Rola inna faro kum ina ratu en elsa halakumu in kan Allah ho jurido eye yo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 وَنُحِيَ إِلَى نُوحِنَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومناما وماماما معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزلي يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء O, laat aansluiten. De dag van de handelingen van Allah, alleen de genadige. En de staat tussen hen was de golven, en وقضي الأمر واستوت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 we hebben het hier over het leven geroepen. We hebben het hier over het leven geroepen. En dat الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لن أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الله هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليد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 en we moeten ons niet te verwaardigen. En we إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمودا كفروا ربهم الا بعدا لثمود Walla gaan het hierover hebben. We kolu het kola salamu fama gaan het hierover hebben. ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخفنا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قال إِمَّةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ in een vrijdag zitten INNAHU HAMIDUM MAJID FA LMMA haban AN IBRAHIMA AR-RAU'U WA JA'AT HU YUJADILUNA FI QAUMIL PUT IBRAHIMA HALIMUN WA YA Eigenlijk is het niet zo dat we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 إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك Inne hu musibu hama, elso behum, inne me wijde hu mus sober, inne me wijde hu mus sober,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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني ألاكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرُضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أول نفعل في أموالنا ما نشاء كَلَّا أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن إلى ما انهاكم عنه إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما Zobekomen, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, huhien, قالوا يَا شعيب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مما تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن عليكم من الله مِّن رَّبِّي أكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبون إِنِّي مَعَكُمْ رقيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا شعيبا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون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 gunet ernaar om al heten om die bedrogen van Allah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 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخذه إلا لأجر معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهير وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ أولو بقيه ينهون يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا قليلا قَلِيلًا مِنَّ منهم واتبع مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 we zijn er in geslaagd om te zeggen, we zijn er niet in geslaagd om ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون